أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور وَالسَّقَفِ الْمَرْفُوعُ وَالبَحْرِ مَسْجُورٌ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْراً وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا فَوَيْلٌ يَوْمِ ذِلَّ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 بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما أرتناهم من عملهم من شيء كل أمر إلّا بما كسب رهين وأمدناه بفاكهة ولحم مما يشتهون يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَذَّذُهُ فِيها وَلاَ تَأْثِيمٌ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّكُنَّ نا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووَقَالَ عذاب السموم إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم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 أَمْ تامرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون فالياتو بحديث مثله ان كانوا صادقين ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون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 أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ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 وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ الْلَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِذْ فَارَنَ